قل رب إما تريني مَا يُعدُّ رب فَلا تجْعَلِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَامُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ أَن يَحْضُرُونَ